إني كلما دعوتهم لتوفر لهم جعلوا أصابعهم في آثانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا, وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني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 وَاللَّهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إخْرَاجًا وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُ مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا